إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا اعلم اولا أن لفظه لعل تكون للترجي في المحبوب وللإشفاق في المحذور واستظهر أبو حيان في البحر المحيط أن لعل في قوله هنا فلعلك باخع نفسك للإشفاق عليه صلى الله عليه وسلم أن يبخع نفسه لعدم إيمانهم به وقال بعضهم إن لعل في الآية للنهي وممن قال به العسكري وهو معنى كلام ابن عطية كما نقله عنهما صاحب البحر المحيط وعلى هذا القول فالمعنى لا تبخع نفسك لعدم إيمانهم وقيل هي في الآية للاستفهام المضمن معنى الإنكار وإتيان لعل للاستفهام مذهب كوفي معروف وأظهر الأقوال عندي في معنى لعل أن المراد بها في الآية النهي عن الحزن عليهم وإطلاق لعل مضمنة معنى النهي في مثل هذه الآية أسلوب عربي يدل عليه سياق الكلام ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك كثرة ورود النهي صريحا عن ذلك كقوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقوله ولا تحزن عليهم وقوله فلا تاس على القوم الكافرين إلى غير ذلك من الآيات وخير ما يفسر به القرآن القرآن والباخع المهلك أي مهلك نفسك من شدة الأسف على عدم إيمانهم ومنه قول ذر ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر كما تقدم وقوله على آثارهم قال القرطبي آثارهم جمع أثر ويقال إثر والمعنى على أثر توليهم وإعراضهم عنك وقال أبو حيان في البحر ومعنى على آثارهم من بعدهم أي بعد يأسك من إيمانهم أو بعد موتهم على الكفر يقال مات فلان على أثر فلان أي بعده وقال الزمخشري شبهه واياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما داخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وجدا عليهم وتلهفا على فراقهم والأسف هنا شدة الحزن وقد يطلق الأسف على الغضب كقوله فلما اسفونا انتقمنا منهم فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة فاعلم ان ما ذكره فيها جل وعلا من شدة حزن نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم ومن نهيه له عن ذلك مبين في آيات أخرى كثيرة كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وكقوله فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وكقوله ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وكقوله فلا تأس على القوم الكافرين وكقوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون وكقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون كما قدمناه موضحا وقوله في هذه الايه الكريمه اسف مفعول من اجله اي مهلك نفسك من اجل الاسف ويجوز اعرابه حالا اي في حال كونك اسفا عليهم على حد قوله في الخلاصه ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا لقاء آخر متجدد إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته